ثم سنتنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجعلكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاض ومن يؤمن بالله وي صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب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 اتقوا الله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم وان تعفو وتصفح وتغفر فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله ان فهو اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم اسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والشهادة العزيز الحكيم